وخير الهدي هدو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع الدرس الرابع من دروس شرح منظومة تحفة الأطفال بالشيخ الجمزوني رحمه الله تعالى وقد وصلنا فيها إلى باب أحكام النون والميم المشددتين وقد تناولنا في النقاءات السابقة ما يتعلق بأحكام النون الساكنة والتنوين والناظم رحمه الله تعالى ذكر في أول النظم أنه سيتناول, أنه سيتناول أبوابا عدة فقال في النون والتنوين والمدود فقوله في النون يشمل النون الساكنة وكذلك النون المشددة يشمل النون الساكنة والنون المشددة لكن لما قرنا رحمه الله تعالى النون بالتنوين علمنا أنه يخصد النون الساكنة علمنا أنه يخصد النون الساكنة فالناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب الذي يتكون من بيت واحد تكلم عن النون والميم في حال أن تكون مشددتين وهذا الباب قد توسع فيه بعض من يصنف في احكام التدويد ويطلق عليه باب الغنة او احكام الغنة واذا لاحظنا قول الناظم رحمه الله تعالى وغن ميما ثم نونا شددا علمنا انه يتكلم عن الغنة الخاصة بالنون والميم المشددتين وترك ما عداهما وترك الكلام على ما عداهما ومن باب اتنام الفائدة سنتكلم عن الغنة بشكل اوسع مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى لكنه يتناسب مع هذه المادة التي نتكلم حولها وندور حول هذه المادة من خلال هذه المنظومة المباركة أولا نبد أن نعرف أن الحرف المشدد ما هو إلا عبارة عن حرفين الأول منهما ساكن والثاني متحرك الأول منهما ساكن والثاني متحرك هذا هو أو هذه هي حقيقة الشدة هذه هي حقيقة الشدة الشدة هذه العلامة اللي هي رأس السين كما ترون شكلها في الكتاب عموما هذه هي عبارة عن حرف ساكن وآخر متحرك دخل في بعضهما فنطقنا بحرف واحد مضعفا نطقنا به نطقا مضعفا يعني ما أقول أم ما أم ما هكذا حرف الأول الساكن أم والثاني ما وهذا يظهر جريا عندما تنطق بأي حرف مشدد بأي حرف مشدد ينطق بها الناطق من يتكلم بهذه الكلمة فيظهر جليا في صوته أنه ينطق بساكن فمتحرك بساكن فمتحرك إذن هي هذه هي الشدة والغنة كما يعرفها أهل الأداء هي صوت رخيم مركب في جسم النون والميم. مرة تانية صوت رخيم مركب وبعضهم يطلق عليه صوت لذيذ مركب يعني ملازم, ملازم في التركيب في البنية الاساسية لهذين الحرفين المذكورين اللي هم إيه؟ النون والميم فهي صفة ذاتية لحرف النون والميم عموما على كل حال على كل حال سواء كان مشددين او آآ آآ غير مشددين تمام طيب طبعا في باب صفات الحروف يتناول اهل التجويد هذا هذه الغنى بشكل موسع لأنها تعد صفة من صفات الحروف وليست حرفا تمام طيب عرفنا الشدة وعرفنا الغنة وعرفنا انها تلزم الميم والنون دائما على اي حال النظم قال وغن نيما ثم نونا شددا وسم كل حرف غنة بدى لو حبنا نتناول الغنة بشكل اوسع سنتناوله من خلال ما عرفنا به الغنة الناظم كما قلت خص الغنة بحرف النون والميم المشددتين يعني لما تجيني نون مشددة مثل ان او ميم مشددة ان يبقى لازم اطيل زمن النطق بالميم او النون ونسميهم في هذه الحالة حرف غنة مشدد حرف غنة مشدد طبعا مقدار الغنة حينئذ يكون حركتان يكون حركتان والحركة مقدرة بالحركة بالحرف هذه معلومة ما تكلمت عنها قبل ذلك يعني لو قلنا ما معنى الحركة كل الناس عارف او يسمع ان مقدار الحركة هو قبض الاصبع او بسطه بسطا او قبضا معتدلا يعني لا سرعة فيه ولا بطءا هذا ما كنا نتعلم به من اطنار الحركة وهذا الشيء طيب اذا اقترنا بالتلقي والمشافهة تمام طيب ممكن تدين تعريف او طريقة افضل من مسألة قبض الاصبع او بسطه ممكن مسألة لما قال علمائنا واهل الاداء مثل حركتين او غن حركتين هل قصدوا بكمة حركتين دي شيء معين قال لك ايوه مش احنا عندنا في اللغة العربية خدنا في التشكيل ثلاث حركات فتحة وضمة وكسرة خدنا كده ولا خدنا كده طيب لما يجي يقولوا حركتين فكأنهم قصدوا انت مد هذا الحرف بمقدار ما تنطق الحرف المتحرك مرتين متتابعتين طب ني عشان نوضح يعني لما اقول ان اقول هذه حركتين انما او بلاش خلينا نقف على الميم عشان نكون اوضح عن هذه كذلك حركتان طيب لما نيجي نقول مين متحركا نقول ايه ما يبقى ده مقدار حركة ما ما يبقى ده حركتين اه يقول ايه عن اللي هو مقدار ما ننطق بالحرف المتحرك مرتين متتاليتين واضحة ايه يا اخواني لو مش واضحة اكتبوا لي اتنين طيب مش واضح الان لما اقول كتب خلاص لو واحد بس كتب اثنين يبقى نازم نوضحها حاله لما يجي نقول كتب او نبطاها شوية كتب تمام؟ كاتابا حركة الكاف ما مقداره حركة الكاف؟ مقدارها اللي احنا سمعينه الآن زمن معين اخذ بالتلقي والمشافهة كا ب لو زودت عن كده ما مخطئ ولو نقصت عن كده ما مخطئ لو قلت كتب لا كده كربت الحركات لو قلت كاتابا برضه كده زودت من عندي كده زودت لكن ما يجيقول كا كا حرف الكاف عندي لو فرضنا انه هو نفس حرف الكاف فتحت مرة وفتحت المرة تانية يبقى الزمن عندي صار إيه؟ الزمن طال عندي وصار الزمن حركتين واضح؟ طال الزمن عندي وصار حركتين لما أجي أقول إِنَّا إِنَّا أو أقول نَا الزمن ده اللي أنا استغرقته في نطق الحركتين متتاليتين هو معنى كلمة حركتين يبقى أضمهم على بعض أقول إِنَّا واضح؟ إن شاء الله واضح وتبالك يقال في الميم بل يقال في كل حرف مشدد بل يقال في كل حرف مشدد يبقى مقدار الغنة, مقدار الغنة حركتان تعريف الحركتين هو, أن... هو مقدار ما تنطق به الحرف المتحرك مرتين متتاليتين إن شاء الله هذا التعريف يكون وافي وحقيقة لم أراه عند أحد ونما استخلصته من بعض شروح المشايخ وأثناء التلقي عليه تمام طيب لبقى كده الموضوع سهل مش محتاج أن إحنا نكتر فيه أكتر من كده عاوزين بس نعرف حاجة واحدة بس هذه الغنة اللي انت ذكرتها دي اللي انت ذكرتها وقلت إنها مركبة في جسم النون والمين تأتي حتى في الحرف الساكن النون الساكنة يعني الجواب نعم بل تأتي في المتحركة بل تأتي في المتحركة ولكن يأتي معي أصد الغنة طب الدليل الدليل نكتفي بالدليل الحسي أي واحد منا سواء أخها وأخت الآن ينطق كلمة فيها نون مثلا الرحمن على العرش استوى ويمسك الأنف ويشوف مجرى مجرى الصوت هيروح فين في الميم المتحركة الرحماء والنون المتحركة للضم نو هيرقى مخرج الغنى اللي هو الخيشوم الأنف هيحصل فيه خلل الآن كل واحد يجرب مننا ويسمع صوته فهذا دليل على أن الغنى حتى موجودة في المتحرك لكنها لا تكون كاملة يكون فيها أصل الغنى فقط وهذا ما يجرون إلى إلى موضوع الى موضوع مراتب الغنة الى موضوع مراتب الغنة مراتب الغنة يكون اعلاها في المشدد يعني عند نون مشددة ونون مشددة هذه اعلى مرتبة هذه اعلى مرتبة لكونها مشددة امام تشديدا اصليا يعتبر لما جول ان الذين امنوا عملت ايه وقفت علمه مشددة بمقرار حكيم ثم المدغم ثم الغنة غنة الادغام ثم غنة الادغام من يعمل من وال وهكذا ثم المخفيان كنتم ولا من صبر ثم المظهران هذه المرتبة الرابعة من آمن، تمام؟ ثم المحركان، ثم المحركان. الناس اللي حضروا معنا السلسلين زمان لو فكرين كلمة أو كلام الشيخ صاحب السلسلين عندما قال مشداني ثم مدغماني ومخفياني ثم مظهراني هذه مراتب الغنى على التوالي. طيب هل هناك اختلاف في زمن الغنة هذه مسألة مهمة جدا يعني هل مراتب دي معناها مراتب زمن هل المراتب هذه معناها مراتب زمن الجواب ان المتلقى من ائمة الاداء في القديم وفي الحديث ان مراتب الغنة في المشدد والمدغم والمخفى زمنه واحد زمنه واحد نفس الزمن حركتين وبالنسبة للساكن والمتحرك يكون فيه اصل الغنة فقط مش هيكون فيه غنة طويلة هيكون في اصل الغنة فقط تمام طبعا صاحب جهد المقل اللي هو الشيخ المرعشي رحمه الله تعالى ذكر ان الغنة تختلف على اختلاف مرتبتها وحكى هذا القول عنه صاحب نهاية القول المفيد وانكره أنكره. وقال فيما معناه ان المتلقة ان المتلقة عملاء ان الاعلام جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة أن الغنى مقدارها واحد تمام يبقى أي حد يقول لنا ان ازمان الغنى مختلفة لابد أن يأتينا بالدليل ولن يستطيع إلا أن شاء الله لكن المتلقى والمعمول به الآن وفي كل زمان أن مقدار الغنى في الإدغام وفي المشدد قبلها المرتبة الأعلى وفي المخفى مقدارها واحد بس مقدارها واحد حركتين تمام الخلاصة عشان الإخوة اللي معانا الجذب أن مقدار الغنى في المشدد وفي المدغم وفي المخفى مقدارها واحد لا نزود ولا ننقص، لا نزود لا نزيد فيها ولا ننقص منها. طيب مسألة بقى المراتب. مثلاً المراتب فيها كل من ناحية القوة، يعني الغناء تكون أقوى في المشدد. لما يقول إن الذين عما يتسانون بيكون الغناء أقوى. ثم تريها في المرتبة من حيث القوة المدرج ثم المخفى. هذا هو معنى، هذا هو معنى كلمة. مراتب الغنة والله أعلم طيب نختم موضوع الغنة مش حالين نطول فيه موضوع أذائي يخص أحكام أو حكم الغنة تمام ينبغي أن يحذر القارئ أن يمد قبل الغنة يعني في حد بيمد بالغنة نعم في ناس بيمد بالغنة ربنا يستعد القارئ أحيانا للغنة يعني لما يشوف يوم مشددا يستعد لها، فيجيون مثلا في كلمة إنما يُكره، إنما أي شوف شوف مادة قبل للغنة مادة قبل الغنة إنما وكذلك ذلك إما معلمين عن مادة للغنة وهذا خطأ لابد أن نحذر منها القارئ. وكذلك ما يقال في غنة مشدد يقال في اي غنة يقال في اي غنة حتى ان صاحب السلسبيل كذلك رحمه الله تعالى وان شاء الله يكون لنا درس في السلسبيل كما وعدناكم لكن زيبوا قلنا برضو هذه مقدمة هذه مقدمة قال رحمه الله تعالى في أحكام الغنة واحذر لهم واحذر استغفر الله وفخم الغنة انت لاها حروف حروف الاستعلاء لا سواها طيب لحظة واحدة لحظة واحدة لازم نجيب البيت أين السلسبيل آه ها وسم حرف غنة مشددة واحذر لما ما ان تمدد هكذا قال رحمه الله تعالى يبقى نحذر ان نمدة قبل الغنة نكتفي بطبعا في اشياء اخرى تقال في هذا الباب لكن نكتفي بهذا المقدار ان هذا المقدار يكفينا في هذا المرحلة ان شاء الله المرحلة القادمة يكون فيها كلام اوسع واكبر وافضل ان شاء الله تعالى طيب الباب التالي احكام الميم الساكنة احكام الميم الساكنة هذا الباب يذكرنا يذكرنا بماذا يذكرنا بالنون الساكنة عشان ننتبه ونحاول نربط بين البابين حتى يسهل الحفظ بحول الله وقوته حفظ الاحكام وتطبيق الاحكام كذلك الميم الساكنة زي ما قلنا زمان في الميم الساكنة هي النون التي لا حركة لها يعني خاليا من حركات برضو نقول في الميم الساكنة هي النون هي الميم الخالية من اي حركة في الوصل وفي الوقف في الوصل وفي الوقف زي ايه لما اقول انعمت الميم في كمة انعمت ساكنة في الحالين اقول انعمت عليهم او اقول انعمت عليهم مغير المغضوب عليهم ولا الضالين كل هذه مما تساكنها عليهم هسكنها في وسط الكلام لو انا واصل يعني واسكنها حال الوقف فلما نيجي نقول ميم ساكنة يعني ميم متحركة لا وجود لها معنى في هذا الباب لما نيجي نقول ميم ساكنة يعني كده او معنى الكلام ده ان الميم المتحركة ليس لها معنى وجود في هذا الباب وتذلك الميم المشددة بحد شي يقول لي انت قلت شوية ان المشدد عبارة عن حرفين ساكن ومتحرك يبقى الميم السكنة اللي معنى في المشدد دي نعتبرها من هذا الباب اقوله لا خلاص يحملنا بالنسبة للشدة الاصلية زي مثلا فتم اما الآن لنا الصورة النهائية لن نبحث عن أصل هذه الكلمة والأحكام تجري على أن هذه ميم مشددة ميم مشددة إذن فتخرج كذلك الميم المشددة ويخرج كذلك الميم الساكنة التي تحركت للتخلص من التقاء الساكنين مثلا عندنا الميم من كلمة قم هذه ميم ساكنة لو قطنا عليها تكون ساكنة لكن لو وصلناها بمثلا كلمة الليل قوم الليل بقيت متحركة إذن فليست معنا كذلك ليست معنا كذلك وكذلك يخرج مش معنا يعني الميم التي سكونها سكون عاجب لما يقول حكيم من عليم حكيم عليم الميم اللي معانا فيه سكون فيها حكيم من لكن خلي ذلك هذا سكون سكون عارض لما أظ كده حكيم ما عارض يعني في الأصل لما جا وصلها مش هتبقى ساكنا المهم الساكنة يا إخواني ويا خواتي تقع في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة مثلنا في وسط الكلمة زي الحمد أنعمت وفي آخر الكلمة عليهم غير تمام وما اشبه ذلك ما في الأمثلة بعد قليل الناظم رحمه الله تعالى قال والميم ان تسكن والميم ان تسكن يعني ان هذه شرطية يعني ان سكنت الميم ان سكنت الميم فيخصها ما يأتي من كلام طيب ما هو الكلام الذي يخصها قال تجي يعني تجي او تجيء تجيء قبل الهجا لا الف لينة بذي الحجا معنى البيت الاجمال وهو يعني واضح وسهل ان شاء الله وهين ان الميم الساكنة تأتي قبل كل حروف الهجا الميم الساكنة تأتي قبل كل حروف الهجا الا الالف اللينة فقط لم يأتي بعد الميم الساكنة الالف لينة تمام؟ مفيش لا تبحث لا تبحث في القرآن الكريم عن ميم ساكنة وقع بعدها ألف لينة عارفين الألف لينة عارفين إن شاء الله نوع زي الألف مثلا في ساعة وهذا وهدى, وهدى, وهدى الألفات دي كلها حتى الألف في جاء اللي في النص دي سموها ألف لينة تمام طيب ثم ذكر الناظم أحكام هذه الميم ذكر الناظم رحمه الله تعالى أحكام هذه مين وبرضو الأحكام دي نركز فيها شوية هتفكرنا بالأحكام اللي احنا خدناها بباب من الساكنة والتنمين قال أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء لدغام وإظهار فقط حصل الناظم رحمه الله تعالى الأحكام في ثلاثة أحكام ثلاثة بس ليست أربعة ليست أربعة عشان هنشوف الآن بعد شوية لماذا لم تأتي هذه الأحكام أربعة كما أتت في النون الساكنة والتنونة هنعرض بعد شوية قال لك الحكم الأول الإخفاء إخفاء. والثاني الإدغام والثالث الإظهار يبقى ثلاثة أحكام بس مخصورة في الإخفاء والإدغام والامهار وقال فقط للحصر يعني هذه الاحكام محصورة او احكام من الساكنة محصورة في هذه الثلاث. فالاول يعني اول حكم من هذه الاحكام الاخفاء طبعا احنا عرفنا قبل كده الاخفاء عرفنا قبل ذلك تعريف الاخفاء لغة واستلاحا صح مش محتاجين نرجعوا تاني او نقوله تاني ولا فرق بين تعريف الإخفاء هناك وهنا ما فيش فرق بين تعريف الإخفاء في النوم السكنة والتنوين, والتنوين وهنا في النوم السكنة هو نفس التعريف وكذلك عرفنا نفس الماهية نفس الكيفية عرفنا الكيفية وتكون نفسها أقصد تمام يبقى قالت الأول الإخفاء عند الباء يبقى ذكر الإخفاء وذكر أن الميم تخفى عند الباء فقط عند حرف الباء فقط يعني إذا أتى حرف الباء بعد الميم الساكنة يكون الحكم ماذا يكون الحكم ها الاعفار بيقول الله جل استرى طيب يبقى اول احكام اول حكم من احكام من ساكن هو الاخفاء الشفوي الاخفاء الشفوي نسبه الى الى الشفه وقلنا يقرأ ويضبط في المتن بإسكان الفاء الشفوية لماذا محافظة على الوزن العروضي للبيت وإن فهو الإخفاء الشفوي نسبة إلى الشفتين نسبة إلى الشفتين لما يأتي مثلا حرف الباء بعد الميم الساكنة في نحو قول الله تعالى ومن يعتصم بالله ومن يعتصم بالله ماذا يكون الحكم نقول فيه إخفاء شفوي لوقوع الباء بعد مم الساكنة هكذا ومن يعتصم بالله أن بظاهر كذلك هذه مم ساكنة وبعدها باء يبقى نعمل فيها كده أن بظاهر تمام ترنيهم بحجارة ممتاز فاحكم بينهم والأمثلة كثيرة الأمثلة يعني لما تدور ندور عليها لنقاها كثيرة طبعا قلنا يسمى هذا الحكم بالإخفاء الشفوي بخروج حرفه وهو الميم من الشفتين وطبعا هنشيل بس إشارة كده سريعة سنشير إليها إشارة سريعة هذا هو الحكم المختار عند أهل الأداء وهو الإخفاء ان تخفى الميم الساكنه عند الباء ان تخفى الميم الساكنه عند الباء هذا هو الحكم او المذهب المختار عند اهل الاداء والا فقد ذهب بعضهم الى اظهار الميم عند الباء بدون غنه يعني اقول ايه اقول كده ومن يعتصم بالله يعتصم بالله بدون بدونن اظهر الميم عند الباء تمام لكن الذي عليه محققون واختله المبد الجذري هو الإخفاء في نحو ذلك سوى الإخفاء عند الميم قال صاحب نهاتق المفيد ووجه إخفاء الميم عند الباء أنهما لما اشتركت المخرج وتجانس في الانفتاح والاستفال ثقل الإظهار, الإظهار صار ثقيلا وثقل كذلك الإضغام المحر فذهبت الغنى فعودنا إلى الإخفاء يعني أتوا بحكم متوسط زي ما قلنا زمان بسبب الإخفاء الحقيقي عندهم استكدوا التنوين قلنا إيه قلنا بعد لم تبتعد حروف الإخفاء كبعد حروف ولم تقترب بحروف اليدهار تدغم يعني أعطيت حكما وسطا لأنها توسطت بين الإظهار والإظهار فهكذا نقول في هذا الباب من باب التقريب طبعا كيفية الإخفاء مرت علينا وتكلمنا فيها بشيء يناسب هذا المقام عند حكم الإقلاب نفس النطق هيكون نفس إيه؟ هيكون نفس النطق لا فرق بين النطقين أبدا نفس النطق الذي كلمنا عليه وذكرنا كنام الإمام ابن جزر رحمه الله تعالى في النصر. نذكر به مرة أخرى قال رحمه الله تعالى فلا فرق حينئذ بين أنبورك ده إقلاب وبين يعتصم بالله إلا أنه لن يختلف في إخفاء الميم المقلوبة عند الباء فاكرين الكلام ده ولا في أظهار الغنة في ذلك بخناف الميم الساكنة بخناف الميم الساكنة. يعني يعني وقع الخلاف في اخفائها مع اظهار غلاتها يعني هذا شرح لكلام ابن الجزر رحمه الله تعالى نستفيد منه حتى نطولش عليكم نستفيد منه مرة اخرى حتى لا نطين عليكم ان لا فرق بين في الكيفية ابدا لا فرق في الكيفية ابدا بين الاقلاب والاخفاء الشفوي هو هو طيب ممكن تعيد الكيفية يمكن حد من الإخوة لأخوات حاضرين معنا لأول مرة حاضر نعيدها سريعا وإن شاء الله, إن شاء الله في مرة أخرى نخذها بشيء من التوسع والمناقشة ونعرض فيها أقوال القائنين أو المتكلمين فيها هاعمل إيه عشان يتم عند الإخفاء وينطبق اسم الإخفاء وحكم الإخفاء عن من الساكينة قبل الباء يبقى لن أعمل كز مش هعمل كز للشفتين مش هطبق, مش هطبق الشفتين مش أقول ومن يعتصم بالله هذا إظهار هذا إظهار وليس إخفاء تمام طيب يبقى, أعمل يبقى أقلل الاعتماد على مخرج الشفتين لا مش عاوزين فرجة كبيرة وهذه قلتها في المرة السابقة الفرجة مش عاوزينها برضو يعني مش هقول يعتصن بالله لا لن اقول ذلك انما اقول ومن يعتصن بالله سيبك او نسيبنا من كلمة ورقة دي هيتحكوا علينا وقولت بورقة دي مقدارها ايه كبيرة ولا صغيرة ورقة مقوية ولا ورقة لا لا عاوزين التلقي والمشافهة هو اللي يكون الفا يصن احنا عاوزين اخفاء إلى إخفاء. إخفاء, اخفاء هذا هو الذي يتم به الاخفاء حقيقة ووصفا واداءا تمام ومناسبة ومناسبه للاسم تلامس قليل جدا احسنت تلامس قليل جدا هقول بس حاجة وبعدين همشي من الحكم ده مش هطول انا عاوز لمن يقول ان الاخفاء ان اخفاء الميم الساكنة عند الباء وكذلك في الاقلار يكون بالإطباق الشديد أو بالإطباق بلاش كم الشديد عزلهم طب أين الإخفاء نسألهم حينئذ أين الإخفاء بعضهم قالها قال لقد أخطأ المتقدمون في تسمية هذا الحكم بالإخفاء قالوا كذا قالوا معنى هذا الكلام يعني المتقدمون أخطأوا في توصيف هذا الحكم وأخطأوا في إطلاق اسم الإخفاء عليه هذا عجيب إن كان المتقدمون الذين تلقوا القراءة الصحيحة وبدأوا في توصيفها توصيفا دقيقا ووضعوا لكل وصف وكيفية اسما من الاسماء ينطبق عليه ان كانوا اخطاء في الاخفاء فنرغم يمكن اخطاء كمان في الادغام يمكن اخطاء كمان في بعض صفات الحروف يمكن اخطاء كمان في بعض الاشياء الدقيقة التي هادقوا من ذلك فإذا كان كلامهم يحتمل الخطأ والنزل كانوا ما عندهمش الإنكانية التي يستطيعون من خلالها أن يو يوصفوا أو ننزلوا هذه الأسماء على ما تختصوا بها من أداء علمي إذا كان النزل غير مؤتمنين فهذا يا إخواني وآخواتي مدخل كبير جدا لمن يريد أن يتلاعب بكتاب الله عز وجل وحاشاه وحاشا كتاب الله عز وجل أن يتلاعب فيه متلاعب أبداً لكن نقول ان اصحاب التجويد المتقدمين الذين وضعوا هذا العلم واطلقوا عليه هذه المسميات كانوا من الدقة والنهارة بمكان لا يعرفه الا من عانى هذا العلم وسلك في طريقه زمنا طويلا يعرف النفس كانوا جديرين بان يصفوا ما سمعوه يعرف النفس كان عندهم من الامكانيات السمعية التي تفوق أو قد تفوق الإمكانيات العلمية الحالية وكانوا أغير منا على كتاب الله فلن يكونوا لتساهلوا أبدا في أن يصفوا حكما بغير صفته فمن يقول أنهم أخطأوا في توصيف هذا الاسم أو أني لو كنت معهم نسميته بغير اسمه أو نسميته باسم آخر فقد جانب بالصواب في ذلك عفى الله عنا وعنهم، وغفر الله لنا ولهم. بل هم أطلقوا عليها الاسم المناسب أطلقوا عليها الاسم المناسب وليست هذه عبارة الجنزور رحمه الله تعالى وحده إنما هي عبارة المتقدمين من جزري حتى قال لخفاء لا أكبر عنها في باب في مادها قال لخفاء يعني سماها برضو لخفاء تمام طيب عشان ما نطولش الموضوع بالنسبة لنا كده انتهى الحمد لله والثاني يعني الحكم الثاني هيتكلم عنه الحكم الثاني قال ادغام بمثلها اتى سمى الحكم سمى الحكم اللي هو الادغام وترك الحرف ولم يسميه وانما عبر عنه بمثلها يعني اللي يماثل م هيكون ايه اللي هيماثل الم هيكون ايه هيكون الميم زيها يعني اذا وقع بعد الميم الساكنة م متحركة تدغم الميم الساكنة في المتحركة مع بقاء الغنة كذلك مع بقاء الغنة زي ما جأول كم من كم من هكذا كم من لما جأول ولكم ما ولكم ما تمام طيب الله يفتح لكم لا الحمد لله كثيرا وهذا الباب سهل جدا ان شاء الله طيب لكن النوع من ان لك ايه ان لك وسمي ادغاما صغيرا يا فتى وسمي ادغاما صغيرا يا فتى يعني تستطيع ان تطلق على هذا الادغام ادغام صغير او ادغام متماثلين صغير وممكن كمان من باب التسهيل على الناس ما لما إحنا سمينا الأول إغاء إغاء إخفاء شفوي ممكن بيسمى ذكمني بيسمى إدغام شفوي إدغام شفوي طيب يسموه إدغام لي يسموه إدغام لإدخال الميم الساكنة في المتحركة وسموه شفوي ليه؟ لأن حرفه كذلك يخرج من الشفتين طب وسموه صغير ليه هذا المسمى تكلمنا عليه أكثر من مرة او دروس في دروس الدرة لقلة العمل فيه او ممكن نقول لي سكون الحرف الاول وتحرك الثاني الميم الاولى ساكنة ايوه والثانية متحركة تمام فقل العمل فيها عمل قليل انا عند الميم ساكنة جاهزة لما يجيني مثلا لما قلت في المثال وكان مين لم افعل شيئا الا اني بس ادغمت الميم في الميم ولكم ما برضو لم افعل شيئا الا أن ادغمت الميم في الميم تمام وهذا يكون ادغاما محضا باطباق الشفتين اطباقا محكما كأنك تنطق بميم مشددة اصلية زي عم ما. شايفين الصوت برضو هكون معها كم لكم الكافية انه محدش الحمد لله اختلف فيه الحمد لله الحكم الثالث قال والثالث الاظهار الله أكبر يعني برضو معنا نفس الحكم نفس الحكم اللي سبق معنا قبل كده وتعريفه نفس التعريف نفس التعريف قلنا زمان تعريف الاظهار رجعوا تعالوا طبقوه على تعريف الميم هتلاقوه تعالوا على تعريف الميم نفسه لا خلاف بينهما في التعريف طيب قلت الاظهار في الباقية من أحرف النور حد بيحيحني زمان زمان آآ ذكر في ح في في حكم الإخفاء في المساكنة ذكر أحرف الإخفاء جلس يسمي أحرف الإخفاء لما قال كم شخص قد سماه طيبا فيه تمام هنا الحروف أكثر كثيرة دحنا لسه ما خدناش من حروف قال لي بس خدنا حرفين بس خدنا الباء وخدنا الميم وتبقى عندي 26 حرف فصعد باء ان هو يجمعهم والاسهل ان يترك الاحرف هذه من يعني ماذا ضد يعني مدام خد حرفين ابقى الباقي الاظهار إذن ما تبقى من احرف ما تبقى من احرف اي حرف يأتي غير الميم وغير الباء بعد الميم الساكنة نطلق عليه اظهار اي اظهار لا وسميها شفوية برضو اظهار اظهار شفوي اظهار شفوي اما كونها اظهار لظهور الميم او ظهور الميم عند هذه الاحرف واما تسميتها شفوية بكون حروف او حرف الأمهار هنا الأمهار يخرج من الشفا حرف الميم يخرج من الشفا تمام طيب لما يجيلي مثلا في كلمة واحدة الحمد طبعا الميم الساكنة تأتي مع كل أحكامها في كلمة وفي كلمتين إلا مع الإدغار إلا مع الإدغار تأتي في الإخفاء يأتي من كلمتين والادغام يأتي ويأتي من كلمة كذلك، لكن طبعا بمعناه الواسع، اللي هو لما يكون عند المساكنة واندهميم، فيأتي مثلاً أم بئهم، بلاش كده؟ حاضر بلاش كده بلاش بلاش تغلبطهم حاضر بلاش، بلاش تغلبطهم، طيب، يبقى ممكن لي الافاء والادغام يأتي من كلمتين. عشان نساهل على الناس بس في هذا الباب حاضر والاظهار يأتي من كلمة ومن كلمتين اما في كلمة نحو ما ذكرنا في اول اللقاء الحمد هذه ميم ساكنة بعدها ذات والذات من حروف الاظهار فهذا اظهار شفا انعمت هذه كذلك ميم ساكنة ميم ساكنة نعم وقع بعدها حرف التاء والتا من حروف الاظهار ويأتي من كلمتين ويأتي كذلك من كلمتين لعلكم تتفكرون هذه من ساكينة بعدها التاو التاو الحروف الاظهار الشفو ثم ختم الناظم رحمه الله تعالى هذا الباب بتحذير ختمه بتحذير فقال واحذر لدى واو وثاء تختفي لقربها ولاتحاد فعرفين لو دورنا عن حرف الفاء وحرف الواو سنجد انهما من حروف ايه من حروف الاظهار اصلا يعني هي مظهرة مظهرة لو ندور اندور حكم هي اظهار صح ولا لا لكن الناظم حذر من ذلك بكون بعض الناس يخفي عند الواوي والفاء وذكر العلة ذكر العلم قال لقربها ولاتحادي تعرفي ممكن نقول ايه ممكن نقول ينبغي أن يحترز القارئ ينبغي أن يحترز القارئ من اخفاء الميم الساكنة عند الفاء أو الواو وذلك لاتحاد في المخرج بالنسبة للواو أو بس تعمل الشفتين ام في اتحاد في المخرج وللقرب بالنسبة للفاء الفاء قريبة لكوني الفاء تخرج من شفاء واحدة بس الشفاء السفلى مع عطرات الثناء العليم وهذا نسمعه كثيرا وهم في غفلة يقول كده وهم في غفلة لا سيما المبتدئين اكثر المبتدئين يقع في نحو هذا كثيرا يقع في نحو هذا كثيرا ايوه وهم في غفلة يقولها يقول كده وهذا خطأ ينبغي نحترز منه القارئ مثلا هم وازواجهم قالوا نعم فاذن طيب هم فيها هم وازواجهم هم وازواجهم بعض الناس يقولها كذا تمام طيب لما نجي نقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون معايا في هذه الآية كم حكم الميم الساكنة يلا السريع يكتب اقترب للناس حسابهم و الظهار وبعدها الواه بعدها الواه وهم في برضه بعدها الفاء لابد نحضر منها وهم في غفلة معذول من معنى إدغال صغير أو إدغال متماثلين صغير لا ما في هش إفهام وإظهار فيها إظهار في موضعين وإدغال فيها إظهار وإظهار وإدغال لكن أنا قصدت أن هذه الآية جمعت التحذير مع الفاء مع الواو في قتادة للناس حسابهم وهم شايفين مين بعدها واو. وهم في وفلة وهم في وفلة معرضون تمام كده طيب هاختم بس بحاجة مش هتوين عليكم ان شاء الله ينتبر كده خلصنا ان بعض الناس يعمل اخفاء اخفاء من مين عند الفاء وهو مش مشوهة قدام لما ينطق الميم من مخرج الفاء يعني يقول كده وهم في وهم في هو فاكل نفسه كده اتى بالمين مظهرة لا هذا خطأ لم يأتي بالمين مظهرة انما اتى بالمين مخفى لكن لم يغن ما جابش الغنى والدنيل خليه طور الصوت وهو ايه وهو مخفى بعينه لكن اعمل ايه لابد ان انطق الميم اولا وانهيها وبعدين اجيب الفاء طبعا الكلام ده مش محتاج فواصل طويلة الكلام ده مش محتاج فاصل طويل الكلام ده الفواصل فيه اقل الفواصل فيه اقل اقل ما يمكن اللي هو الاضهار تمام فهولي وهم فيها تمام هم فيها لابد ان اطبق الشتتين على الميم وبعدين اعمل ايه وبعدين نجيب الفاء هذا هي الالية الصحيحة لنطقي الاضهار لنطق الاضهار في الميم الساكنة إذا أتى بعدها فاء، تمام؟ طيب. بكده يكون انتهينا من هذا الدرس، إن شاء الله يكون مفهوم وواضح وهو سهل إن شاء الله يا ميك. فيحتاج. إن كان طولت شوية في الكلام، لكن عشان الأخوة والأخوات الجدد اللي معانا والأسف إن الكل يستفيد إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا. في حد عنده سؤال، في حد عنده سؤال، أخ أو أخت. ما فيش أسئلة طيب الحمد لله طيب ان شاء الله خلاص او شكدت الآية 14 انت فكرت نحاول بأوقام يا شيخ ابو عمر ومن أولمه ممن منع الحكم الأول أظلم من هذا إدغام صغير أو إدغام ساتهوي ممكن نقول كده ممن, ممن هذه متصلة حكما ولا لا خلينا نجيب الآية بدل مغلط طيب بسم الله إيه نعم ممن هذه برضو متصلة حكما ورسما فيكون حكمها حرف غنة مشدد حرف غنة مشدد أنا ليه الآن من الواقع مدام اتصلت يا مش عالك مين مدام اتصلت يبقى خلاص ليه الواقع يبقى نون حرف غنة مشدد ممن منع هذا اضغان بغنة نوقع الميم المين بعده النون الساكنة طيب في نقطة بس أنا كنت ذكرتها في الاول وبعدين نسيتها احنا معانا الحكم هنا ايه؟ معانا الاحكام كام؟ كم حكم؟ ثلاثة صح؟ وفي دواب المستكينة والتنوين اربعة ليه صاروا هنا ثلاثة؟ القسمة بقى الثلاثة ليه؟ لو ترجع بالذكرة شوية كده هنجد ان الاحكام التطبيقية الفعلية في احكام المستكينة والتنوين برضو ثلاثة برضو ثلاثة ازاي؟ عندنا إبهار وعندنا إدغام وعندنا إقلاب مع إخفاء نفس الطريقة ونفس التطبيق نفس الطريقة ونفس التطبيق أيها تمام كده يبقى احنا الحمد لله وصلنا وصلنا كده إلى فهم لماذا هناك أرضاع وهنا وهنا تبقى وانا نبغ فيكم إن شاء الله في في حال التوسوى في علم التجويد ونسأل الله أن يقدر لنا ذلك بعض العلماء قسم أحكام المستكنة لهم إلى ثلاثة أقسام وبعضهم قسمها إلى خمسة أقسام إلى خمسة أقسام كما سيأتي إن شاء الله في حال التوسع بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم وتقبل الله منه ومنكم وجعل الله ما نقول ونسمع في ميزان الحسنات وصرف به عنا وعنكم السيئات هي نعم غنة الإخفاء والإقلاب هي نفس الغنة ونفس الطريقة ونفس الآلية وقد ذكرنا على ذلك دليلا من كلام الإمام ابن جزر رحمه الله تعالى نعم نعم هكذا قال ابن جزر رحمه الله تعالى الإقلاب <تصفيق> عفو الإقلاب الإقلاب النون الساكين عند الباء يحمل نفس معنى ونفس أداء الإخفاء نسمع القول تاني نقوله مرة تانية. قال ابن الجزر رحمه الله تعالى في النشر المجلد الثاني صفحة 26 قال فلا فرق حين إذن بين أن بولك كده أن بولك وبين يعتصي بالله. إلا أنه دب الفرق دب. دل الفرق الوحيد بين الاثنين. مش فرق في النطق لا. الفرق في الأداء. إلا أنه لم يختلف في إخفاء الميم المقلوبة شوفت سماه مميزاً عند الباء ما حدش قال فيها إخفاء وفيها حاجة تانية معايا معنى كلمة لم يختلف يعني ما حدش قال أم بورك إخفاء وما حدش قال فيها كمان مثلا إظهار أو غيره لم يختلف ولا في إظهار الغنة في ذلك بخلاف الميم الساكنة الميم الساكنة كما قدمنا اختلف فيها أهل الأداء اختلف أهل الأداء فيها الجمهور على الإخفاء وذهب بعض أهل الأداء إلى إلى إيش إلى الإظهار بدون غنة كاملة يعني بدون طالة لزمن الغنة هو ذا المقصود بكلامي أن معنى الإقلاب أو القلب والإخفاء شفا واحد في سؤال تاني ولا حاجة يا خواني ابن الجزري قال في الجزريية واضح الغلة من نون ومين ميم إذا ما شددا ما واخفيا وأخفيا وأخفيا سماها إخاءه ابن الجزري شكله كمان هو ما كانش شعار في الموضوع الله المستعان واخفيا الميم إن تسكن بغلة البدا باء على المختار من أهل الأدا كلمته على المختار من أهل الأدا يعني أن غير المختار على ما سيت تفصيل ان شاء الله احنا ذكرنا اليوم بس لها اشارة اشارة سريعة لكن ان شاء الله ان آه... ربنا قدر واخدنا دروس اوسع من ذلك ان شاء الله يكون آه... لنا معها وقفات كثيرة وطرح الادلة ونقاش ونطلب منكم مرحات ان شاء الله الامر الاخير اللي اختم به هيكون عندنا ان شاء الله في نهاية الدورة اختبار اختبار من جميع الاخر والاخوات هذا الاختبار لن يكون عليكم رقيب فيه إن الله عز وجل هنديكم الاختبار يعني نحطه على رابط إن شاء الله نحطه على رابط إن شاء الله نديكم الرابط تحملوه منه وبعدين نديكم ايميل خاص بالاختبار نعمل ايميل نسميه اختبار التحفة نسميه كلا إن شاء الله وترسلوه علي نصحح ونديكم النتائج إن شاء الله هذا اجتهاد شخصي يعني ليس عليه ان شاء الله موجوده موجوده كل تسجيلات موجودة عند اختنا لرنا قران وعند اختنا نرعى الضب وعند اخينا خادم القران وعند اختنا ام اسامه وعند اكثر الناس لاني ما منعت احد في هذا الدرس التسميع هذا سيكون اختياري التسميع سيكون اختياري ليس اجباري وحتى الاختبار يعني جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وتقبل الله مني ومنكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشتروا أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نسيت أن ننبه النفاض فاضل إن شاء الله خلاص كيد الدرس انتهى بإن درس اللمات والإدغام أحكام الإدغام ودرس المدود يعني يمكن يكون بائي أربع دروس على الأكثر إن شاء الله أربع دروس إن شاء الله طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته